لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين كالصاعقات المرحبات كالثاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبت وندوق عرش الملحدين نمضي إليهم كالرعود ساوت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين كالثار خلف المعتدين كالنور فوق المهتدين حزت رؤوس الملحدين قرباء لأب أوحدي أكشر في ليل معتمي بالأب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 أفعالنا شدو الحسن صيحاتنا لا كالكلم رياتنا فوق الغمم تهدي السبيل وتهتدي جئنا إليكم في عجل في الصدور من العلل جاء القتال مع الأجل وسنهدع الرشل المفسد أفعالنا شدو الحسن صيحاتنا لا كالكلم رياتنا فوق الغمم تهدي السبيل وتهتدي سارت كتائب الأولة بعقيمتي وبعزتي حملت رواء كرامة بعزيمة, لها كل بين مقصدي بعزيمة وتجلدي دانت لها كل البلاد نصرت برعوب والجهد والشر بين الناس عدوى الدين اسما مقصدي سارتك طائم دولتي بعقيدتي وبعزتي حملت بعزيمة وتجلدي دانت لها كل البلاد نصرت برعوب والجهاد والشر بين الناس عدوى الدين اسما مقصدي كالصاعبات المرعبات كالزاليات المرسلات نضي إليهم في ثبت ونند تش الم الحدي نضي إليهم كع سا لهم خير الجنود لا تستين ولا ترد حتى تبييد المتدي الصاحفات مرحبات كداريات المسلات نمض إليهم في ثبات د تش الم الحدي نضي إليهم كع سا لهم خير الجود. لا تستهين ولا تعد حتى حتى تبيد المعتدين